<تصفيق> استمع إلى نطق حرف الطاء بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية، ثم لاحظ: طو، طي، طريق، خطب، طفل، طلب، طرق، طماطم. خطف طلاب طب